بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلى مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين درسنا وصورة المزمل بالله قيدة إلى سورة المدثر آيات صدنا أدوه سورة المزمل وصورة تضباطني السدحار ترتيب تقرآن كا كريم آياتها دونا لباطن سورة ومكية من الصور المكية بيكا متاعي هل كدك أهر رأيان وحاوي السلاة الليل يا أيها المزميل كنتو طوبان هردو قم كاع الليل هبينك دحديثة إلا قليلا إيار مويا هبين كوردان سوچه تاقنو إيار مويا نسفه نسكي كاع أو انقص أما كيري منه نسك قليلا إيار أو زد أما زيادة عليه نسك كزياد ورطل قرآنك آخر سترتبة ثرثيلا آية رواذة ثرثيلك هوي وين قرانك سأدفهم تأذ آية رغري ذويه إن أنا جسنا لقي وانسورتي إن عليك الدش هذا قول ثقيلا عرس ووحيدة نبيكم ركوا وحيك شو الدقيق إن النفت كبيح بامر المدر لما ودكرين إن الناشئة الليل هبينك ساعة هي ساعدها سأشد سا هذا وط أن حق عسلانت وأقومته صقيل حق أراده هذا الكأله ذاين خلي وحماتي الواحد الصف الأول الله وحنا النبي سكويري كان دو دوبنا وقع هبينك سوتشي مرك دو دوبني دم ركي مالجو يمد ماها يعني هردتك قبل عليه هبينك إني جد موي سوتشي أما خلبط سوتشي أما خياره Quranka jalsity Je the trouble Jussjackataan j benchmarks? Jussjackataan ThBraun Diuh Närun-iousness Tourettiторiteen. Jussjackataan curs CDU Baisu Yhommeılar. marka Vanatos sonut Demon. Maailma hieromaa 생각이 Stadium. Mody transportpancer seeds. M boys. нед autora. Strange Blocks on tö. Niin. никoinen ja aast dessus. Muur 제가 surm meinen taas. Pahu nabiga iyo sahabbadiisa دي leelku waajib baa ku ahay sabab bulood bay salaatul leelku waajib ku aha ay to kanayeen suuradda aakhirkaado ya soo dagi markay dambo oo waa loo fudaydiyay waxaan habeenka waxa tu kala loleeyo soo jeed saacadaha habeenka xasilan hadalkuna dagan yahay oo saafi ah oo wax buuq ah kale oo kugu furanimo jiro hadalkii waad fahmi wax yar mooyaa awu du soo jeed wax awziid amakaziyadi alleh iska qaliilan iyana waratil tartiili ay yar tartiila alqur'aana qur'aanka tartiilan ayar wadid inna annaku sanulqi wa ridayna alayka dushada qawlan qul saqiilan uulus li wixiga nabiga uu ku culisahay markuu kusoo dogo bishimuhu dhaqdhaqaajin jiray markaa saaleyd waxa bishimuhu dhaqdhaqaajin anaga qalbigaaga deciine habeenki soo jeed maxaa loo leeyahay inna nashi'atan هي ساعدها سيشدتي ادغو وضعا حق سلانتا وح دبه وح بوقي منيرو وقوه متتوسن ويقيلان حق ارهدو هل كاغا وحد له كل بربر جوجا ما جيرو معها بينكي سوجه للي مالنتي سبحان صعد ربك, ربك إليه إلي الله تبتيلا اوغو اد أجو.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 Inna laka uha kosu gnaden, finna harimaalinti sabhan, soa tii atasaruf da wielan orden, inta donta atasaruf katta. Wedkurisma rabbi kaa, rabbi kaa ne megi isahus, me elä tchuk tchabet, heddejni digi kaa le. Wattavatul ugo ileji ilo laa, ileji vedeti ugo tabtelen ugo itan. Huwa Allaha ugo lullija rabuulma shiriki, wabbarika rabbi gisi, ja ulma rabbi galbet, la ileji hattu lullija abidajan meċiru. إلا هو isagoo weeyaanay e fa ta xidu ka ka dhigo wakiil masuul oo adkayso ala ma yaqooluna waxay oo ceyd iyo dacaayada waajirum iskhaga tagu ka jeeto hajidan ka jeeti jamiilan oo wanaagsan markaad in aanadan eed Allah wuxuu leeyahay digriga Allah meelba hadayn baalintay xataa marka socoto digriga hadayn Rabul Mashriq wal Maghribi wuu haqan bariga Allah baa ya maamula haqan galbeedka Allah maamuma waxaa lagu wadaa xalkiga dhalan Allah baa maamuma bariga galbeedka inta Allah baa maamula lagu wadaa Allahani saga haynu al-aabidaana ma jiraa oo xaq lagu talasaro. ay atkayso waxan ay kugu leeyahayna dacayda waad kayso faraha iska waba qaado hal mar bunno hala doodina bananaankaaga iska joog allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala allah ugu leeyahay rabul mashriq way wa haga bariga iyo wal maghribi haga la ilaha ila haqlu qaba ila majri allaha kayla wakiilan mas'uul kaylo la ilaha ila haqlu qaba ila majri illa huwa isagamooye وَاسْبِرْ sabr iyo oo adkayso lama yaqoolana waxan ilaahayna ducaayada wa hajurum iskaga jeeto iskaga tag ha jeen jeeti jeemilana warasan wazirni iga tag aniga iyo walbii kadib ina beenaliyaas wax ولا قصه مرقشه وصاحبه قول حق هري حق دبن دغه دحاينه اي وعذاب عذاب اليما مؤلما حنوسيه يا نه يايه فرحك قادو اسك سبب الله وحده سبحانه وتعالى اني يبيني ياشه اسك هايت انو نعميه برواقي اي كبري فرح عذابه iyo cunaan hor iyo dib midna uga dagaynin yaa qoraysay waxaadu wax celi hal ha qabay annabiga lagu leeyay wadaadni igatag aniga iyo wal mukadibina beenaaliyaasha no kala adu waxba la doodin mukadibintii ulin naxmata naxmada u saaxibka ay barwaqaysna wahma hilhum kuro qalilan in yirkuro bal wax waxa يوضعام الراشين ذا قصة مرقشة صاحبة يو عذابا عذاب أليما موليما حنوطيا يوما مالا يو عذاب كاسي أسقنا يا ترجف الأرض للك أي قريريس يو الجبال بوره وكانت الجبال بوره كثيبا بعاد مهيلا وصعوا سعودا قلقل الله يقول لهم مالا تأيضا ومالا تأي عذابك أي مضانيا مالا تقول لك يوحدون أنتو قريرو والإسكو دكا دكا نغطوه ay buurihi dhagax ah ay adka bacad sida u socdo ay noqda maalinta la subbalalay yawma maalintay weey maalinta cadaabka ay galayaan tarjuful ardu dulku ay gariiri iyo wal jibalu buuru wa kanati al jibalu buuru ay noqonka siiban kama arsalna sidaa ugu diray ila fir'aona fir'a'a rasuula rasuul fa asaawu asa'a fir'aona fir'a'an ar-rasuula rasuulki loo diray yu'asiyay fa akhadna huwa niqabani akhadna qabashaw wabilu hukbadan qon uturis la hebanu alla qabna nabuulay wardad yahoo xanidi indiray rasuul a'mashin rahumi yasami kumarkhataki cidona sidaa fir'aon bar rasuul ugu diray oo u caasiyay oo o natiijadii noqoto in qabto ja minä olen niin hyvä, että hän on täällä. Hän on niin hyvä, että hän on täällä. Hän on niin hyvä, että hän on täällä. Hän on niin hyvä, että فأخذناه هو أن قبلني أخذًا قبل شوابيلنا حجباً فكيف سذيبات تقول وجنبت قل يسانو تسجئ إلى علينا يساني كفرت مدد يوم كاتو يجعلوا إذن عرور تكيل الشيبن كوا عش راستي السماء والسماد نمالي تامن فضير ويبربوري به بهذا اليوم سببتيس كان وفق هذا وعده ألا بل قاتيسه مفعولا كيلا سمايون ورداد قالوا يدان. مال <سؤال> إنت هالشيء دي سجع للي نيسان ضرف بعد يومته إلى لكن هدواء مفعول وي مفعول كلفتي يسيوي تتقونه دو يومته كده سجادي سجع للي نيسان مال إنت عروته عربية والبهار يب حزن يدبات هذا balantu الله balan qaadaw wax la sameeyna moodina inay baqanaysaa moodina digniito baldoor liinasiyay fakiifa sidaiba ta taquuna isaga ilaalinaysanad uga nabad galeysan in kaftum hadaa gaalawdan yooman maalin yoom kaasoo yaj'aluna daan uruta ka yali sheebankuu wacisoobay as-sama'u sawadu mufaddaru wa yiddililla'ibih haye mursidi walinoodi buu xalihiidee haadee suradani tadkiiratoon waanin weeyey famaan sha amarka qofkii doonayo in taqada wuxuu samaysan ila rabbi sabiile qofkii rabo ay waxa walid soo badhigay suradano sifi aba lidin walii marka qofkii rabo xaqala wada la ku geysa oo ri iyo ku مشي هذا إنه دوحة ترى المسيح مشي هذا اللون بعين حكنته إلهي أنا إن هذه ثاني صورة علم جيش يسوع تذكرته واني ويه فما شاء قفقي دونعي اتخذوا خصا بيسي إله ربه ربي حقي سبيلا ودوج يسوع ودنا اللوات هذى وقران كريم كيو ودنا نبي الله محمد الله عمار فله إن ربه كربى يا, يا علم أنك أذكو حقوم انا سوجه دود استاقتو ادنا واخ كير مثل ثلث الليل هبينك 3 ميلود markii loo dhiga labadii ونصفه نصفك انا سوجه دوغي هي وثلث وثلثي سين سوجه دوغي هي اي ودايفه من الذين كوي والله الله يقدر حسابه الليل والنهار او حسابته الله قرنة وواجباتك اللي هو سلات سلات لما واجب سلات الليلك سلات الليلك لا ما نسخن واجب كبار لا نسخين مر كمعنوه حويه هب إنك إذا إنك مقاياسة كرتان بعيل مرموقات كود صدح ماله الله بوح كثير بسوي شيء الإنسان مر نسبة سوي شيء الإنسان مرثول بسوي شيء الله قياسة كراه أنت يهين أي حساب تيهين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 ayna ku xisaabnay wadaaifatoon qolana way soo jeedaanu mina la diin ku kadi ma akaadi kula ciray wallahu allaa yuqaddiru hisaabahu in qadara alayla habayka wa nahara malid marka aalima allaahu wuxuu ogyahay anuu xaliya sanayn lan tuxsu habayka inaydan koobi kadeynin oo isuu dheelitiri kadeynin fataaba alaykum allaahu idin ka tawba aqbalayo wu idin ka fududeeyay afaqra huwa يعني سلاد هذا القرآن كله إن القرآن الفجر كان موجودة وقيها إن القرآن الفجر بركة سلاد لا شيء وحيدين فضض عذو سلاد وح القرآن سلاد اللوجوب حي القرآن بعد اللوجود حغريه وحيدين فضض عذو سلاد سدح رق عذو شن رق عذو تضرب رق عذو قفل بوح كوفضض عذو قريبا اللي هبنا كمقياس كرتان إذا كون علم قال له وح أقيهاي أنه عالي شأن اللي نتحسه إني إذا كوب فتابع عليكم وإذن كتبه أقبالوه أنه إذن كفدوه فقر أو أقريه ما تيسر وحي فضوه من القرآن القرآن كميدا علم وليبه أنه حالي ثانية سيكون إنه أهان دونه منكم حقين مرضى كويتش يوآخرون كووكال ويضربون السعونية في الأرض للك السعونية يبتغون إيجاراتا من فضي الله أو غن أحصد يالك يوآخرون كووكال ويقاتلون الدقالماية في سبيل الله الذي الدليل شو قد قال لهم فقره ما تجلس وحي إذين فضض من من القرآن ما شاء الله عودلي شيئا أبو حنيفة أئمة وين أدمت كميت وين الإمام بالق مين تكلسك قد ويناء عودلي شيئا فاتحه عدوين وواجب هين إن صلاد الله وأخره حال أي واحد إذين فضض عدو أخره الدفاتح عدو القرآن كم حديث باء لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة حديث حس... صحيح نمن فاتحة هذا أغري سلادي ومكتش حديث باه سلادنا فاتحة الواقري خدوش ويحنقرو فنتعي ما أصح يسوي حديث كاسامر كواجبيني الله وحليه الله وحقي هاي عدود دارينا ديال لندن تان قارب كاتيران ونها بينك سوتش هذيكين قارص عطوه قنع سديالتش قار الدجال marka wixii difudadaa oo la akhriyaa wey dadkiina buka iyo kulli dadkiina waa la difudeyay sadex lacadood tukaa hatta ragcad baa kugu filan haddii ishaayga marka tukaato labadii sunnahay tukato adhal ragcada ka dambeysay isku dareemaysin ta sunnada raatiibada ee ragcada isku dareemaysay ragcada gooni ba intaa aali maallahu wuxuu og yahay in xaalaysanaysa yakuun inu ahan doon min ku xaqiin mardaa ku wajirran iyo waaxaruna kuwa kala oo yadoo dibuuna soconaa fil ardi dulka soconaya yabtaquna iyagoo dalbin fadhilalaha lafii tii soo garacsada yaala iyo waaxaruna kuwa kala oo yuqaatiluuna dagaalmi fi sabilillahi marka maadaama ما تيسر وحفظت أو منهم من القرآنية، لكن قموا الصلاة صلاة واجبك اوغا واجتز كات إذا كذن بحية، الله الله ما هي قرضنا ما حسننا من وارثنا الصدقات وما تقدموه، واحد هرم ما رسان لأنفسكم نفتي إنه من خير، ضاعية خير تجدوه هذه ليس عند الله هو يسوي خيرا إنه خير بدنيا، واعلموا وياها أجرا، سيدا صلّي دين كفود صلاة الليل كي annu waliba waxaad awood u leedahay tukaan la yiri salaada faradka iyo zakada waajibka hadeenina barigi makala joogey zakadu waajib baa ahay laakin makala hadaysnaa inta halbixiye dadka halasiyo ma jirin markay zakadiina bixiya allana u هذا صدح قوله والله أغرضه وحل الله وحي آتي لهذا إلهي وكفوكا إذنه إلهي كاهلا ذنهي فقروا ما تيسر منهم من القرآن وقيموا صلاة سلاة نأوغا واتوزكاتا زكادنا بحيا وأغرض الله الله ما حسد قرضنا ما حسنا وناكسنا ونفتينه ديب كطايا وما تقدموا وحاطه رمى لسانا لأفوثكم نفتين ورمسانوا من خيرنا تجدوه وذه لسان عند الله ألا أكتسه هو كاسه خيرا إنه خير بدنيه وأجر أجري عدي من هو وعدم أجرها هو إسلامي وحضور مرسان تجدوه ذل يسأل عند الله هو يسوي خيره وعدم هو هي أجره والصغفر الله تاجدها إلا بنا واستغفر الله ألقك غفران طلبا إن الله ألق غفورا كرفا ويرحمون حارس الصغفر تمر والبوا الله رباه الصغفرت اللي ندتك بني آدمك هو محل خدك جف لجوء ماي الله سوق أمر بالجياها قبلوا حواقي وتجدوا بناءين كاسور بحلو إشادوا على سورة جل وها سورة جل الروح الله هذا الخفتان هنا دود لا لمرة بدهم بيجنا دود قسدهم لمرة مركي سفر من واحدين سحور تقولي بهامباد مركي ثان ثا صوت وصوت سورة الليل كتكتو بقول بقول سفر صد باد أخو سداسو كليهما واستغفر الله علَكَ غفران دلبا إن الله الغفور كذافير رحمه سورة المدثث وصلدي تدباتني أفراد ترتيب القرآن الكريم كأيدها دوا كنتن يلحم سورة دوا مكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدّثير كن ذو ذبنا قم قع فأنذرك والربك الرب جانا فكبر وينه أو الله أكبر له أو إبادة سكوف كعمل فل وسيابك النار كاجنا فطاهر طاهر النجاسة كالظهر والرجل قوم كي مع سيادنا فهجر ولا tamnun wa habini ta taksiru adigo batsanaya wili rabbi ka rabbi ga darsi fasuud saayayad waxay ku soo dagtay nabi ilaa muhammad wa ki ghaaru hira maxa xagganu ka yahay sida حقا inay koofurta taay حقا u maleey markii xaga arfa iyo lagu siisocdo xaga maxuu ka yahay ghaaru hira yu nabi gud intuu tago halka ku cibaadeysan jiray wadamarku joogintii Igrahbu kuidin malaku. Saksu uutsi, kiibi on mahana, kiibi on mahana. Saksu on mahana, kiibi on mahana, kiibi Inta salossa on mahana. Usson, että on mahana, kiibi on mahana, kiibi on mahana. On mahana, kiibi on mahana. On mahana. On mahana. On waana erga gahaydu zambiluni zambiluni idu duubo iyo marka idu duuba wa la duubay waxa taa ka horeysay isaga nabi qulmaalmaha kamida cabsanaaya marka iqra ay ku soo dagtan yu qadiijo u yimid way ka waynay ina adeerked oo diinta nasaarada haystay yey marka wa ku gargaari lahabuuday qoomka uu ku bixinayaa marka suugawo uu muqrijiye taas ka horree sadan markii inta maalintii hore iqra loowaxayay muddo uu joogay oo waxyigu kala goay yu مرك halkan kala hadlayo arkay wargagaxay marka wuxuu i xadiijeegi duudub maral lagu duudubay markaasi سيابك خف في الدahir قلبك حاجة داهر سيابك في خف الدahir في لكن كاعة داهر وحياب بده دا. نقول حنوله نار كاعة داهر وادون نديفة الله عبدي يعني ولا تمنو تثبت مركب وحبيحين يسوع اذون بتشي دونه ان وحبيحين على طق ولا تمنوكم صعدة مركب وحبيحين in lugu soo abal caliyo wixii wax ka badan aad ku doonayso sabxinnine ala deertu u bixi ba la leeyahay ala deertu no qsab waxana wixii dibe ku soo gaala la wax xulus ba lagu dhiibay ala deertu sabal ya ayuha al mudhakkiru kandu duubano qum ku coofa anzir war ruju qurun kana wa dambiga iyo masiidaha fahjur ka haajir oo ka jeeto wala tamnun wa habixin inta saxsiro adigoo badsi doonayee wali rabbika rabbiga darsi fasbiru sabab nabiga saali uu قور toosay fida nu qura markii la afufufina qoor bunki fadalka kaasi yawmidin malintasi yawm wuu ya'sirun adag alan khafirin galaad ko adag وهو قبورها كسبحان. وهو عذابكي وميشن تقولون سيدا لغنت أبحلا أركو. وهو مالين أود dadka وكعرس. وهو مؤمنين تنا. والله بشارين و بشارين أتاين. مؤمنين. الله أكبر. وإذا نقر مركي لا أفوفوه في <تصفيق> النقوري بونك أو بووغل أسئيه. فذلك كاس يوم إذن مالين ته. يوم موين يأسيرون على الكافرين قال هذا كوان. غير يأسير أنفدوين. ألا أهل ذرني iga tag iyo waman ahad khalqato anu buu wiidani isagoo maday oo kaliya wuxu jecalto anu yeelay ilaa isaga maal aan xoolo farabadan iyo baniin weelashoodan oo goobjooga on meelo u anu wax kasto uu rabo waan u diyaariye thumaad macu waliba إنه كان وحاء هذا كاس عنيدا كي كم ذه هذا الآيات الآياتها يوديدا سوريقه وانجلين سعودا الله سبحانه وتعالى آيضا وها علمدو اسكت على سينه ولد بنو بن, بن عبد الله بن مخزوم يوها مركزات نبيك أيمد وران كيبود دقيس تعود دقيسين ka hananana mahabbayna mahum maxamed beel luguma yaqaan wa wax wax quruxbadan oo wanaagsan oo kala bashaana hayway saasay markaas markii la maqley quraash inuu sida yidi yidhaan warka ninka waliid bunu muqirihi haduu ninka raaco quraash ho dadri way raacsan yeelay wiirkii wadheerka wahaa abu jahlabeen ana idinkaga filaan hada tolka waxay ku ururinaya sadaqo yey ku u ina tirashinki sa soo cuntay be sheegayano aad baahi ku geysay oo sidana ma maada waa ma weliiba waa ninka aqqli badan ima jira lay wa saaxiidan ilaahay taawba ugu raamduu taaqo dheeduna ugu marka waa ninka ninka nabiga kuu di isukaayda iyo waman ahad khalqtu ana kaliya wajacalto aanu yeelay ilah wada goobjooga wa Can we tell you that yourself who will commit a late any while, Yeah to that. When your husband and your husband and Batanya say to you that, You brought us a lot of friends and you这 사랑 of women. And then you tell me that, You will make me 해봐 each other and 그럼 to it all. All right saaduu meel adag bangalin baaley inuu fakara markuu fikeray meeshan damal sheegayo wa markii intuu u tagay qoladii warka haa day maxayna nidhahna inuu fakara uu fikeray waa sida faqutila waa la lacnaaday kayf qaddaray uu qaddaray oo fikerama waa la lacnaaday waa habaar thumma qutila waa la lacnaaday kayf ثم عبس وجهه وسار وجه إسحاق ليه، وبصر وجهه وأنه إسقابته. ثم أتبرو الدبتي هذه حقب وكدبتي هذه، والسكبرو كبره. فقالوا إن هذا ما هذا؟ وح محمد وتماه إلا سحر وسحر ما يُثروا. لسون نقل ليه. أعدك الله السور هني. إن هذا كانوا محمد وطاي. ما أها إلا قول البشر ده هذا الكيمياء. الله وحده سلِّيه سخرا. أك. Okay. نكمر كيد. Turki ayaan u yiraahdaa faqiid baad noqotay Abu Bakar Sadiq baad u tagtay yuu dhaxan nin kanidaata adigoo wax la soo wada baa saaxib inaad nahay marka uu fekeray fikirka baad garanayso baan ma qalbigeeso fikiray wa qaddarayuu marka markuu fikirayo waa malcuun hadana waa malcuun warkaasuu hadana dib u eegay ka isgeliyi oo tubay ka oo markaas wuxuu dilee waxan wasiir booye wax kalama aha waqalul bashar booye waka inuu ninkaasi fakare uu fikira qalbigiisa ka fakare wixii u dhihlaha quraanka ku dhihlaha wa qaddar uu cilciliyo uu warwareejiyo wa laa'nadi wa laa'nadi thumma qutila wa laa'nadi kayfa ثم اجبروا دباجه دي عن الحق واستكبروا وكبروا فقالوا وحنين هذا ما هذا هلا النبي محمد لو سو دجيه ما اها الا سحر وسحر ما يثر ادك له لا سو نقليو لا هذا ما هذا كان ما إلا قول البشري ده قول مويه سوسليه وان غلب عليه سقر نار سقر لا دا بان غلب نكن سدا يله سوسليه وحا غلب سقر وما أدراك ما حاتكو اقتى ما سقر سقر الدم حيتمية قانه وان حيس قروا وان نوعه وحيلو وما أدراك محاكو قيسية ما لا تبقي هابي ما يسوه ولا تدر كذا تجيش وحيلوجود روا الله والحكومة وحي وحيلهابي ما ترى جمت وتشوسن وحيدافين ما ترى أي كتر قيس لواحدة تي ديري ويا للبشري تلقا دم ديري عليها دشيا دنا وحاء تسعة عشرة ملك يا الهي لسوي ساسليه ثقران جلن وما ادرا كما صغروا صغر واحد لا تبقي وحبه ريبي ما ولا تذرو كانتقي ما سو وحبه دافي ما لو تديري للبشر جدك ديري عليها دشده وحا 19 ثقال يو 12 ملك يا او وخي اهل النار هدن وتعالى